وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا الْغُونَا لِسَانَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ من عند الله وما هُوَ مِنْ مِنْ اللَّهِ على اللَّهِ اللَّهِ وَمَا عَلَى الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ ய கூ يَا اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّورَ ثُمَّ مَا يَقُولُ النَّاسُ كُونُوا عِبَادَ لِلمِن دُونَ اللهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّ بَنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَمُرَكُم أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيَّ أَغُبَابًا أَيَحْرُمُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا يَأْتُكُم مِّن كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُوهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ